أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد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 إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغاب بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت فحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواي الصراط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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتفكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ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 سَن يَشْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابْ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُتَسَنٌّ بَارِدٌ وَشَرَابْ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رحمة منا وذكر لأول الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أبواب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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارُ وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفِ وَقُلُمْ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِي مُتَّقِينَ لَحُسْنٌ مآب جنات عذن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب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 أنتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا ل الملائكة إني خالق بشر من طير فإذا سويت ونفخت فيه من روح فقع له ساجد فسجد الملائكة كلهم أجمعون